إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفيره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضيل له ومن يضلي فلا هدي له وشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه وان طيبهم بثان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بتمع تفسير القران الكريم كا درس معنا واخمر من سوره يسين قال الله تبارك وتعالى واغبط يه النابغى صبانا لهم اي لقومك الذين كذبوك قومك اجك بينين مثلا تصالغ اغدق اصحاب القريه ما قالت لك صاحبك اذ وقت تصالغ جاءها أصحاب القرية أصعي إمادين المرسلون الرسول الشيء لصوت إليه إذ وقت تصالى قبلك أرسلنا أن نضرنا إليهم أصحاب القرية أكوذ إثنين لبا الرسول وفكذبوهما أيبانيين وفعززنا أن كله جنيب ثالث رسول صدحية وفقاهم مركز إلا جان اننا انا مرسلونا كو الله سو دير يا ما يريكن حدينا انا لو سو دير اروه يري دين اصحاب القريه ما امت بكلمات يدين الا بشر وبشركم باتي بشركم مثلنا ان نكو كلا وما انزل الرحمن الله الرحمن كان سومد جميع شيء وحدين سومد إِنَّمَا تُوَدِّين كَمَا تُوَدِّين إِلَّا تَكْذِبُونَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكِ شَفَاعَةٌ مَّاحِلٌ قَالُوا الرُّسُلُ وَإِلَادِينَ رَبُّنَا الرَّبُّ جَاءَ يَحْلَمُ وَأَبِيَهُ إِنَّا نَهَايَ إِلَيْكُمُ وَلِينكَ حَدِينَا لَا نَسْمُ دِرَي وَمَا عَلَيْنَا بِشَيْءٍ مِّن مَّاحِلٍ لِّلْبَرَاقِ وَالْغَارِسِينَ مَّاحِلَ Ilaahi wa inaa subhaana wa ta'aala wa hawladigi wa in u sheego qonki se Hakka ee haqdiide bad ayego sidaas haqa u diiday xibrtoon in u sheego kala u sheegana kala با حقي دي ديرو رسل شي بيني اي با كفري كو اكايستاي اريتوو ما شي كو دمبيدو اشيخه كو ابرقاتين الى روحو للسبحان واطهو ير نابجا سبحان الله لقومك الذين كذبوك قومكا كو بينييه مثلا تصاله وعابو دغتا اصحاب انبالان مفاصلين تكاميتع واحد كنت المعان مجال <سؤال> لها ان باكيه ان باكيه اصل سورييه كميدهت لكن هدا دولده تركيا دونك كاتالاي كميت طاي قطان كسوختا سوريا مجال بس ايي كنت المعان مفاصلين لكن حافظ كورن تاس اد ايي مشكالين ارن تاسو سواق ما اهان مجالهم مرقيه نكاي رغب صاتوا حقوقنا ومحرضنا الى انطاكي هي دينا متكل اهت حقوقنا ومحرضنا وكمك روحو كوري هي دفنا جالات جنايه الرسل شلوط دي دي دي اي راهي هلاغي تاسلو يهو اتك سط طريق قديم <تصفيق> <تصفيق> ومتع مرتعنه اي القوة تكون عدري ايكا متلاً متلاً واطخبوا يا النابك سبحانه لهم لقومك قومك اذا مثلاً تصالعي قساح الشيب لوحد ربك اصحاب القرية المجاردة تفكر صاحبك اذا وقت المدفل جاءها اصحاب القرية سيدوي مادين المرسلون رسوش الله صدريك فانكرن المفصلين تقار كم يقع فصوصا وحي يكون فصيرا ان نبي انس او رسول كهاين حق نبي انس رسول رب العالمين ما هاي اي اره لكن حافظ وحرج حي ان ايهاين رسل رب العالمين رسل رب العالمين صد دراي ايهاين قَوْكَ سَيُّ الْرَجَحَاءِ قَوْكَ كَلَتَيْهُ لَيَّهِ قَتَادَ بِدْ دَعَامَةِ قَوْكَ الزِعْمِيُّ كَعَبِّرَيْءِ وَهُمَا رَجَحَي قَوْكَ كَلَتُهُ إذ وقت نبيوت صالة أبنى أرسلنا أن أدرنا إليهم أصحاب القريحة الثانيين لما الرسول وفكندبوهم اللوذي رسولي بنيين وفعاز سنه انكم اوتني بثالث الرسول صبحيها وقالوا الرسل في مركز هذه ان انما مرسلونك والله صوت بريا ان ما اليكم حتى ان نوصو بري قالوا اصحاب القريه وحي لهدين ما انتم الذين كلمت اريد الا بشر وبشر بشر قوم مثل ما قالا ام قالوا الا باص الرسل كلين وحيレイ إلهي سايクビي كيرتا إن مهل بشر صوب دي رو أنا غنوا بصران نحي دين كنا بشراتي أنا غنالما صوحدين إلهي سايينكيني لا صوحد لاي واسكاله لك ويوب بابيلو معنا لهن وحيレイ إلهي مرائد كن صوب دي رواي لاكن مالك ميدا يكرتا, يكرتا. إلهي والله حكيم ومحريس بارا وخلاص ابيراي الرسول نووتيشيا اوبن ادم اه اولو دويا كارو او وху самеي لا самеي كارو وху كاتغانا لا تغي كارو كوبيدانا واني اي ملك ما كوبايي كارتاديك ماركا ربي اياحك مط هي الرحمت بيسكله قاروح وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ وَاللَّهُ الرَّحْمَنُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُم تَارُ الرُّسُلِ وَعِبَادُهُ رَبُّنَا رَبِّكُم يَعْلَمُ وَأَنَّكَ لَمُرْسَلٌ وَلَا صَابِرٌ إِنَّ إِلَيْكُمْ حَجِّنَا لَا نَصُبُّ الدَّرَي وَمَا عَلَيْنَا أَن نَّقُضِي شَيْئًا مَّعَكُمْ إِلَّا الْبَلَاغُ الْجَارِسُ مَا حَكَّ انا ويسوكيس في بلاكاس المبير عق هذا واعلان الدنيا <سؤال> اقريينك كل بانيدا هذا بيدنا عقوبه ما انكو دحبه ليك عقبتو انا غير سيرا ما شقاده ممكن ان ايمان تقل ليك ليك ديرمو اوا ان دينك لو سو ديوي اني الله لقومك الذين كذبوك قومك مشركين مثلاً تصالوا أحد غدك تأصحاب القرية المجالدة كورو صاحبك إذ وقت تصالوا غدك جاءها قرية تسداد كيد أيوه ما دين المرسلون الرسول شراء سواد درين إذ وقت تصالوا غدك أرسلنا أن أدلنا إليهم أصحاب القرية إذنين لغا الرسول وفكذبوهما لغض رسوله البينيين وفعززنا أن كل وجدنا بثالث رسول صبحية وفقالوا مركز إيرادين إنا أننا مرسلونك والله صوت دراء عما إليكم إذنك حد نلو صوت قالوا إيرادين أصحاب القرية ما أنتم إذنك متئذين إلا بشرون بشرية جبلة أمباتهين بشر, بشر كاسوا مثلنا أننا ولكله وحنا بيرائن وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ وَاللَّهُ شاي إن مَعِ رَسُولِهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا بِكَ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِ إِنَّ أُمَّتَكَ لَمُسْرِفَةٌ إِنَّكُمْ لَتَخْتَلُونَ بَيْنَ الشَّيْءِ شَيْئًا وَوَعَدْنَا سُلَيْمَانَ بلاغا سؤال مبين البين اوعق قالوا وحيربن قالوا يا اصحاب القريه ان انكم تطيرنا بكم وان باص وصني خير كما عرفناه لا ان لم تتهدوا هداتنا كل صوب عما ذكرتم وحاض شيقتين من انكم ارسلت الينا وحاض شيقتين او انما ان لو سكنت دره هداتنا كجوين لن نركم أن نكم بقحان إن كدلينه وإن كدليننا وليا نصرناكم وحانا إن تابرنا وإن تارنا مننا حاجة إما حالاوك هذي حداب من حداب عداب كيسو أليم المولوني كيرك عنوكي قالوا الرسول وحيده لهم دائركم باسكين ومعكم لكيرك الموءة هذي وإن ذكرتم هذي الليل وانيو باريس كذا يا انطويدن قام قاماتن قم قم وسير فورا احمد دبي الى انه الى سبحانه وتعالى اعلقي يدي ناضر الرسول شاي خاي كو حد لين مرك الرسول شي خجين كو اوغين اينا يراهدين اننا شقد نواينه اني سوغارسنا هذا ديز مرك سوغ حيتك قرو عياده قيننا ان انك تطير ما بكم وحرب باصيصا وجينا وحن كركينا وحن شرط نين كان نوكينا اه marka diinka lo sheektayno min kid diin ne Ja arintabaseis on ta man, on man, Allah, ta on ta ta, ta on ta, ta on on ta, ta قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِيبُمْ سَيِّئَةٌ يَتْضَيَّرُ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهِ إلا أقول هذا هو أبتماع الضحالات ونأكسب نبدأ له عافمات رسق واسعة وحي لانتان أنك إسكاله وناجان أنك مضان هذا هو ببعض أن أصيبته أغار أن أعراض أن أعضر أي أركان نبي موسيح عليه السلام إيا إنتي لسو ويقول الله إنما ضائرهم عند الله باس كوذو إله وإنه وإله وإله سبحانه باس كوذو ميسو كيم الله عقابك أنكوك لديه عقابك أن لا كوك لديه عقابك حقا ربي أغيي انسي داس قوك لتياهايين قوم صالح أيبنا نبي الله الصالح وقبا سيسمي كويره اطيارنا بك وبينا معك قال الطائركم عند الله سمعوا كل الباسكا وحقوق وحكر في كتني انا قادمه مو القوه مره واحده تكون مرتين ودندين مره الباسكا مره الفيري ايجا لوس بينا طائركم معكم انا مرنا وحلالي عند الله رمضان واحد طائركم عند الله وحيت اه qowrada ibsood deenayda wa allah aga kan wax aad keenay alaarta colaad da qudurka wa allah idinkaba soo in leecineen waxay tahay ibna حاج الربيو كاي ما انا روحت هد عقوبات الله كريم او واعيين عقابه انما ما هو الله اه مركا وادير وقت الى تقافك انه يراهو مركا الى الله كريم عاد انه يراهو انه باص بدون كامل هو بيت واد هراتو قبورها الدوافي جيريت سياراتك لو بخي جيريت قبر siid aad in ku u timaad been u tiraade ina alla kali ha la tuugo ama ya qolaad ya uduur balu woy ka dilu bii waxayri madii ay gaalor ku mid tafu wakaa wiwa mawuha balaay ka naayay iyo abaar alla kali ha la baru subxaahu qad daran qortala اييي يبا وحلو تاخيره دم اييي يبا ها بيكرينا ترياد دي ويور ويرنتد خولان نبا لسيتي او نبا دي سداو ترياد لا توغا ما صوتي دكيري هل ما دوينت كوبررغتا بك حدي وحكقل ديهي ان لكن مركز جدول اوغو حديد لديه عقوبات امام اه عقوبات امام عقوب ولو الله المهله تطق سلون حق جدول اوغو مهله اي الله اي عقوبته وحب امام لما خطا غلط كلو شيغوت كاردي ابارا امانه اولاده امانه عذركم امانه علاه يذركم ma aha toheed ka yaxsuma ala kaliya hal toogada ma ala kaliya hal aayada ma aha sharciyaha alleh loo xugo tagana ma e balayaad waxay ka socotaa weedambiga aduunka ku socota oo markii xaqiiqdu ugu بلا يدا وحاو تزيله يماندوريه يقورنكا بلا يدا وحاو تبقى مؤمنين تولاد دادينه هل قاو سيكاس احطاء قالوا وحايله هدين أهل قريه إنا أنه تضييرنا بكم وإن باسي سمي لإن لم تنتهو هدادن كيف ترغي ذكرتم من أنكم أرسلتم إلينا أرنطع الشيغان أيضا O ah iri nke illebi soo bir amma naọo ki ha dabe nke teiri O abe nke chobi le merchu naku werihechure inna o inihe inna bagheku di. Wa yammaammaku muana in taban yo in taban min na haga na ha ka, ka habe Adderke قالوا رسوش الواحد هذه طائركم باسكينو مع كل تركمها مركان حق الى مي هبات ارتقان اباع باهارتقان عذر باهارتقان فخر عقاب وثو كل اماره وشركا يا معاصبه قد كسبتني او تجدينا لنك اوغتنا اذا ضارل اعينو كيرتو واستفان كاريا تاريخي اعينو كيرتو هاد لي روايو تطيرتو من باصيصيدا وخل ليابله وريسكيد دا شركيغا وريسكيد دا معاصيدا ماك باصا صيدا وح واحد كقلب ييراتيني اعينو كيرتو هاد لي روايو ورته وعث منو غودينه انا ينو غوديره دا تنبه ان جيرك اسدايه بل اسكبد دايه انتو دينكم قوم قومه قومكم مسي فرحت ببه قالوا اصحاب القريه وحي الهده ان انكم تطيرنا من, من انكم ارسلتم إلينا. وعاد شيئا اذا انه, إنه ان ليسو برو عنق نلو سوكين دري لئن رجعنكم واهل هجر انه من هجرنا واما صنمكم عامرن طابا يغني طابنا منا ان انك حدنا حال وكاله عذاب العذاب يغني طابنا اذكروا اليم تلك عنجيا قالوا عين هذه طائركم باسكن معكم لكي انه ضائركم بعثكين أنيققوا وضلكم دحية معكم لتشركين وهذا ويدنوم تأميدوكو سبنتين أعندو كيرتم هدينيواني وتضييرتم مباسي صنعيضا وتوحدتم مجدينة إذا بلس كما داية أنتم دينك قوم القوماتين قومكم مصير فورا حدود ذا لك وجاء وحاكيمت من أقصى المدينة مغالا مغالا ميش أبو فقير ريشور ريتل کو يسعدك دقاء قال ريتل کی وغيري يا قوم التركيدي اطبعوا الراءة المرسلين غسوش الله اطبعوا الراءة من ضدك لا يسألكم آنين ويديسين أجر وحجراء اطبعوا الراءة من ضدك لا يسألكم آنين ويديسين أجر وحجراء مشطاياة وهم أيبنا مهتدون حنوثم أدوه حدا نسان تاليان نغاني نغاني نغاني نغط وكو سوى جيستي وقويني وما اللي يعنيك محاا يسطنا بي لا أعبد حالان عابده الذي عليه فضرني أبوليس آليه التنكوية اللي عابده آلي هذا سوء يردني الرحمن الله الرحمن كهدوه إلى الدونة بالضر للد لا تبني لا تبني حيث ان كان دفاعي عمي حجيك شفاعتم إرجيم تودو شيئا وحدا ولا يمكن دوني أمعبت بادنين إني Iwan Hadan samaystod ilahyal al-ghayr qays la fi dalalin ba'd ayyam kuswanahal ba'd wa sumbir al-ab inni aniga amantu wa hunei bi rabbikum khaliqin kayn aburtay fasma'u in maqla wa warkayga dagaysta ruzu shi markay haqi shaga la gani suhur chistei megalada ديسكان من تشوي اوركي غاري رسولاتني على كاريه الله عي غي ليهين تولكينا وكسو ديسك و اسوب ددي نكاس هو وكفهم حق حبيب الذي جرى مفصلين تبدين حبيب النجار على نيت جرى الى هذا غران يا واخ لذي جرى ساس مفصلين القران marku yimidna qosocii qarabsteega wana sidaas ila laga rabo qofkamu muuminka wala raba haqta ama sheek ama garabsteeg labada asmiirana hayna noq qof haqta sheega oo dadka ay ila kariyaha la caabudo iy qof qarabsteega yira warru mi hal هؤلاء من أياه كيمت؟ هؤلاء من يسعى الدجاء قالوا يا قومتو الكيميو اتبعوا الراءة المرسلين الرسوش على صوت الواقع سبو هرور كرهني إنه الرسوش عليهم القراء اتبعوا الراءة من قفك الله يسألكم عن الويدين سي أجر وحجراء وهم أيبون مهتدون هموسك لبع الرمضة ينكر راءة Horta uut juurimust kaiab, la maha. Pärast, kui ma hakkan samu, on kõik kõik hästi. Ma olen kaalukarvana. Ma olen kursis, et ma olen kursis, et ma olen kursis, et ma olen kursis, et ma olen kursis, et ma olen kursis, et sana ya kursi cheb إله هوين ابيك ابو ري عمود عقلك سليم كاين ان لا لكن شرط الكلام وانه نسيت اه الضوقه صراح لك كره لكن قلبي هي يكون راع قرف اذا مره بيدينك كان كبرنا يا تو قلبي يا لغما برنا اه حيكون قرف اذا مره نارك جينا اه مره اي حد من ما توقفك لوغي حدو لو راعه قرف اذا مره بكلي ewa me laa du saabo kara snaiga maraba waana helusee ha markas ت maray woga haa ha ku diidi haa ha ku diidi binu aadan ka buxli wa ku jiraa du toosan yaa لكن قد فهو مصلحات الدولة كالربيل هداما الضريقة وكو جو يا اي اني جا اني جا ايه اي تاي خالق ادي عابد السجا ادي رسولك يسرع واحلو قلافا ملا اتبعوا الراعة او يلي من ضدك من انتو واحد يقول لح ايجا رسوشي رسوشي يقول لح ايجا لفتك وين موفي لكن معنوه واعا من باقيل يا سلكمان ويدي زين اجر ووجره ووجره اني كربي وهم ايغون الموت دون كيهمسا او توسم حضره مركاس وخير المفصلينته ويل ويدي واحد ابو نفتر راكيت وورت لما نغن وين ادوس عبد ابو مرعصنت اه مركاس وماليا معناها أي أده يمنعني من اتباعك أي أده وأي شيء ثبت ليه بل عذور دارك أي سبنا وعيد دي رأينا الرأي وحق ليه اللي فهمك روما هم وما أي شيء ليه أي شيء ثبت ليه وما شيء محيه اللي عنك أي لا اعبد دحال انا اعبد الذي الله فضرني ابو ربسم الله ترجعون الينا كلنا و الواحد كان كرصابه كريكه قمحيفه وحا ليله انا جاعق ما عليه عاديك الله ادومه لو خليني يقول ابال وعني قال لي ابوري وخلي لي حاجه حضناه والله الضومده تلو اريو اسوق عبال مرينه وريبي عليه لي يدين سي اي او دريمان بلعبصيده مره احد كاني قابوري برينه الضومده لو ارينا يو عبال مرينه انين عاودين او بخكين كاربا لما اركم او وخلفاني كراوا موحاً كبكتا من دونه ألا كيركي سألاتك و مع الله كيركي سنكبه تواح لعابن وإستفاهم يكاري توبيقه آه وإستفاهم توبيقه موحاً ألا كيركي سنكبه تواح لعابنه قال لهذا سوء من الرحمن هذي الله الرحمن كأو إلى الدون الله الرحمن كأو إلى الدون لا تؤني أي سنكدفا عن أني حاجة شفاعة شيئا وحبا ولا ينقذوني أن يبدبها دائما ما وحن كدفتا قاله أعن أبدا كوهات دي إله إقاب إلى الدونه إذن كدفتا أولا يحبو قرطان أن إرجين تإرجيان أن أحلق المقابين إلا إلهي كوهن إرجين تودران كمان ايجينا انا ووتو ذلك قبت بادينا موحا سن الله يالك نبتا إني عنك إذن من دونه آلهو إني عنك إذن إذا من دونه آلهو مركاً ألا قيركي اسكتبتو آلهو لفيد دلال الباضي أن ينكسونا باضي داسو مبيني اسكع إني عنك آمنتوا وعانكم بفرضكم خارق الين كان ابو ري خارق الين كان ابو ري خارق اصلا اله بما اورمي او ان اعوده فصمعوني امكو قفوا بقى وان دي اجادوا واعلى قرصا مرقاتك هذا فصمعوني يوكلقط بابا قومك يوكلقط بابا وتفسير اقام كيو ايغو يرهدين خان اوغو كو سوبان طاي اولى هي المقاتيكا ها قولا ما واديرو احروسوشي اولى هي المقاتئ لا يوتي ساريغا مقاتيكا حدان اوغادا فينا دي اينكومين وجاءوا وحاكن من, من اقصى المدينه مغادر مشي الغوف في جر النيل في تلك الصور يسعد الدجره قالوا تريد يا قوم التركيبي اتبعوا راعه المرسله لكم ولا صبره سوشا اتبعوا راعه من بات ليس لكم ان يودي سين اجر و اجر واه يقن موت دون وما لي مايس نار لا أحبط حال أن أحابده الذي الذي فضرني أبو رسم الله وأنا وإحتيارهم وإحتيارهم وإليه حدثنا ترجحنا اللي من حلنا أعتقد موحاً كبتاً من دوره اللقائكيس آليه التنكوى اللي حابده آلي هذا سوء يريد الرحمن إن يريد إن يريد الرحمن الله الرحمن كهضو إلى الدور بضره لا تغني أي سنكت دفاع عني حجيك شفاعتم إرجين توب الشيئا وحبا وأن إرجاله دع الله أقبله ولا ينقدون أي أبنى آله بتبادينه إني آنجا إذاً حدد إلهيال الله قير كيسا سمايستو إذاً إذا اتخذت من دوره آلهة الله قير كيسا دام آلهة كببتو لا في ضلال الباضي أي أنك دلال كاسو مبين بيين او عقل اني انا امنتو وحن همي بربكم خالق ينكي الابو رايل كاسا معبود نمؤ همي المعبود حقا المغرب مفاصلين توحي لي المركز الساسي لها الساسي ليبا و ايد ليبا نحن انتقاطي نفتر و اتشرف قانو وحي ليبا اكتب كليسي اغيبا اه ارام من احرام القدال كربحان وا كنتين كوع وغصيب مركي نفطك على علامه شماله هور اللي دي تيلا وحان لي دي وانت خوري لشانطا شانطا دغال قالو هي مركو شانطا دغال يا بما غفر لي بافطو اي قفر ربي ربيكاي Wacaami iya keyeeli dau gaay mitiyeera Miraal muwamina kuwa la karameiyo Iya waami kaddigi ta i gandhigay Minalmowamina kuwaalaqae yamitka mitta. taala ta aalaira xiri wemee enzelmee kube soodeciin a to ka stoki si min badi mi bedi Min judir ida kube soodechi, Mira sanaa i korme kere soodechi Wama kuna mara anan Ahanin min ureri muzziira ku we so da ji ya ummadii hore meke hege innojundan da En In ka ma kaat quatuhu Dogubeinmma maa so ilas hatan qaye nota. Qayreaso wee hitenkeligeed ee. Eh. فاي ما اسلام مركم مالو قوكايليي هم اجو خامدون وكول بختييه ممكن سانيحا حبيب النجار ايقوم مع عادين قلوبمو اسلامك كو اي واسيان هوراج جناد علك برشي لله يا نادوراما شانار يا هوراي لي گيش انت إلهي جيدا من طافي الكرامي <تصفيق> او يا جاسي طوكي ها قوى إذا ما حلتك وغالها من يشعر الله منك أجائب هو عنك آه آه أجائب وهو يمتلك هدون مولانا وهم استيحين هدينه آقرة تلف آقرة تلفتك لما سقوى وهو قيم الله مركو النور وهم استيحين عبد الله عباسا يريف نصح قومه في حياتي هدونا ولا تلكس وأو خير ميري أو وأو يا قوم الطبيح المرسلين يا قوم الطبيح المرسلين وبعد مماتنا ما وأو نستيحيل يا ليت قومي يعلم بما غفر لي ربي وكعلني من المكرمين مركب مؤمن ساسا لك سيديس مؤمن مكر لك لانتط على مد الويق وضعت مؤمن ولد لكل اذا صبر خائن خيانته علامه منافق مؤمن واحد ما اظن ان نظفها الخير كل لا الله لا يؤمن احدكم حق المحب لاخيه لا يحب النفس أقفه مؤمن مغمى مؤمن كامل وإيمان مغمى إله ونفت يسويه ولك علي وخير كتبه كان المؤمنين طالح الله فأنا كنت أقفه مؤمن وحبه سهل سهل سهل ونكرره قيل وحلوه قول مركين النفطي عبد الله سعود أيهايه يحقق يكود للغاية وغير سيئ قيل وحلوه قيل وحلوه قدخلوا للجاناة تأكد قال وكيف ما كشن ابيك قال حرف تنبيه الايلاده ما كان حرف المد هو قال حرف واحد حرف تنبيه الايلاده امام مراده من حذف اللام سوق الدر يا قوم ليت قومي وكيا تنبيه استغفر يا برع ليت قومي الله تنك يعلمون هدي اوغالهايه بما وتعلمي يكيل دوغا تيلاي من البكره من تطك الله كرامه يوت متكمت بتقال حي حق ورائي الحي الهي وانا وخدو شيخ سبحانه وتعالى قومك وهر هذه هذه الدين ايداما بالات اكاسو قوضي هانا رسول الله اسلام بركي ووابخت دممان اومادي لهراجي لاي لهوله حق دا ملو رو سدي تشيري دممان ملائك سما له لا سو دجيو او كناانو الله عليه وسلم اه دقال كبلري كخايبل امادي هو حق دي ملك تصفقه قادلة قدية لكن إذا مباراً إذا جند وضع صحودة وضع علماء نظم حمد يقول رسول الله عليه الصلاة والله هو إلهي سمد وضع صحودك إذا وقرر السلحانة وما أنزلنا كوهة صحودة على قومه من كعاسم ومن كقومكيسي من بعده من بعد موتك وشديسي كقدر من جند إذا مدى صحودة من الصماعي كوركة صحودة وا كنا مرابا اهنم الىه نورزيرك وسودك يا جند الاباد ليهلاك احد من الامم السابقه سيسرع خط ظهوركم كلها هلغيب يسعى الى وسودك و انما تعلم انذر الجودي من خصائصك وا الى الوسودك وَمَا كُنَّا مَعَ أَهَامِنُ نُنْزِلِينَ جُنْدًا إِذَا كُسِرَتْ دِيَة لإِفْلَاكِ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ السَّابِقُونَ هَلْ أَحَدٌ لَهَذِهِ دِيَة أَمْ ضَيَّرَ هُنَاكَ مِثْلًا سِيدًا مَوَ أَنَّ أَهَامِنُ إِلَهِي وَحِيدًا أُسُدُجِ آه وَإِنَّمَا تَعْنِي لا يمكن أن يكون هناك إلا صحيحة قيلة قيلة سوى عدة تنكرية فإذا إسلام مركبه هو خاندونه ونفك ونفك ونحرين لن يكون هناك واحد قيلوا وعلموا إذا أدخلوا الناس قالوا لي برأل لا تقومي التالكيشن، لا تبيسن، إن شاء الله يعلمون ذلك لا هي بما غفر لي ربي ما, ما في تحاببي يغفر واتعال يكيير تويقا مديلى من البخام ودخل من بعده من بعد موته بمشاريسه كغلال من جنده أي جنده علم سمعنا الدجير من الصباح كل كمي عمل سمعنا الدجير وما كنا مرأ عمال أهانيبا سيده بمزريرك و سمع دجير جنده لإهلاك أحد من الأمم السابقة سيده بمغير ورول لحلقين ومرنوا في السمع دجيرك وغضا حلقه إن كانت ما كانت قواتهم لو قوبلوا بما يصم بالصيحه تنقيلوا ايي مقطه ملغا كو ضواقي صيحه صوغه انت تنكر جديده في راس رمكي لو ضواقي با ظوم ايو خالدون وقلب ينفكوا ربك حبايبي طرقتوا صدا الصيحه هي قوم كي افقخوما يا حسراتكم صلايتكم على اليرات ابا ما لو Määetihim ümeyyimeidu min rasulinn rasul illa kanu hala ei ahadil mahani yesti hizyuna ili kutsi eskiesa bih rasulka. Avalim yorubi yestelugayilu ilahiri in badan ehlekne in ehlekne kablaum eyegi huhtuud. Min alqururi ümmada hala üyehin ta badan o ehlekne. Anna hu umadih ehlekne. لا يجعون إليس رسول الله ويسن وبين إليه إلى هؤلاء يكبدين كوهن حددية لك وإن كل ما كل تمام معهم لما تميحون إلا مجموعون وكوهن الله سوء أرورنا لدينا عكما لسوء أرورنا نحضرون وكوهن الله سوء يا حسرة يا حسرة كلامك يا وطا العلم الذي يتعلم به ليس لك سارحه كلامك سيكون صحبة إلهي أنه هو الرمض العلم الذي يتعلم بهذا الملاعب هذا الكلام العلم الذي يتعلم به إلهي وما يقول شيء يا إذا كانت أكثر كأضمضة وكوة حديدية به أرمت بحلق الشر aruntudu arin alku qatar markastoo rasuuliyi madaku jecjesa hala galay duuma dunya akhri شلالتو ماشي بمسطواه ا مراصبه شلالتو واحد طمك شلالتو وسنما يا حسره شلالتو هذا اوانك فحضري جوابي يا محلوف وقتك غوال لجوا ا على الكذاب الضوم لو شلاله ما ياتيهم وميما يروح من رسول رسول رسول illa kanu hala ay ahaden mahaly istehziquna ilay kucheske asabi rasul akthar ka adamdu wa saas u ku basaysanay wajiga markaas laga Eli��은 pure alu kõif polisip on fuamisei. Kõik polisip on fuamisei. Kõik teerule nãodes mahl aestand, us omaand juh teerest taot ja siis on viss neịp Inclus nainhos si athletes. Aga Inf suggests thei ide onendsime, ja siis kõik need maadvСhtuns sidelimane ümi them kılemisad. Suole لا يرجعون صلى الله عليه وسلم إليه إلى هؤلاء المكذبين كوان محمد بنجي صلى الله عليه وسلم او صلى الله عليه وسلم ماكو عفرقاتا تمام ومضي حق ديديد دي دي احاة والهلاة واحد اغادت حقيقة دي ان رسول شرورو شي بيدي عقاب اي عذاب ان رسول شرورو وده اغادت Wa ala yarid wal baabu xulee dibe ila hal migna fursad bella sima ala qii ma wax waa aragtii marka ma ku jirra qaatan aniga hadda ilaa iska fogaaya ila marka xaqiiqda la kulmaan fursad bella sima ha fursad uu dhamaa neegke اي اذيه دلوقو ابرقاتوا اقصا الى <سؤال> وحيد انهم امري هلول <سؤال> الهلاغي لا يجعون رسول الله عما ياليهم الهالي المكدبين كوه المكدبين تعصوا الله عما ياليهم وإن كلهم انتوا ونفيا لما دون الله بمعنى إلاه لما ايجريه الليله بمعنى إلاه wa in kullum daman umarihi thagay umarihi thagay tamman wa umalah Lamma dor wa in wa kullu tamman illa wa الماضيه والآتيه وماليه التغييه هو إيمانيه لما جميعهم إلا مجموعون وأقوى الله سوء أدورنا لسوء لدينا أتينا الوسوء كل منه إلهي نحضرون وأقوى الله سوء حاضرنا وأتي من تلكنا تعالى إلى أحيبي يا حسرة شليتو هذا اوان كيف فاح ضروي وقت جاء جوان على الاباد الضو مقروش ما يتيم الضمر ويمه من رسول الرسول الا كانوا على اي اهاب وما هني يستهزئون الى كل شيء يصاب به رسول ارى ميسل اوين كون مكذبي انت حق محمد ديده صلى الله عليه وسلم قام ابن بان هلك ما ينهلك يا ابن هللك يا بيلسن او قاله ايجا هرتوب ان هلكني من القرون امضى حال اي الكواس ان هلكني كم طال هذا حاله ان الكواس ان هلكني لا يذكر الصول على ميان اري Lama quantity, illa them, unma, delusark, on illa majmu'una wa kuwa la suokul minaa Ledeina adkeina lusokul minaa wa kuwa la suokadilina Ola lachisabtana marina Wa ayatun ala madwein ilahe Ayata saul lahum lihaula ilmukadibin ta usulna taim Dallatun ala kudreti ايات وصوت سجه الى ايم اوودو ايم عبد الله الصبيح الارض بك ارضي البيت تؤدى حق احييناها قضى ليناها حالا النور اين اغلاظ او عشتنا ان كسوب خل منها اغلاظ حبا من ذلك الحب مرحس حدوث يأكلون كأريا الأخوامر وجعلنا وحينا فيها في الأرض دونك بحليس جنات بارب جيدة براحس من مقيم جيدة من ديالة وأعناد عن ديالة وفجرنا واندلاء إن فيها أغلب بحينا من الحيون إلى البياء ليأكلوا فأنا واصمين ما فأنا وحنا صميني ليأكلوا إلي القرآن دراد دير مصمي إمني من ثمده فمر المذكور كاللصاشة يمريه سينا القرآن من النخير والأنا وما كي إلي القرآن عملت أي صمي إلي أيديهم جعمه أفلا يشكرون أيتنعمون أي ما يسكبت راح يصمي يا أفلا يشكرون كشف كما يلمي سبحانه الذي إلهي اما لا يعرف وقت استوب ان من كان مستهى الذي عليه خلق ابوري الذي اليه من مستهى خلق ابوري الازواج والعيال كل هذا ما انتد مما في حال يهم عيالكم وَمِمَّنْ مَلَكِ عِلْمُهُ لَا يَعْلَمُونَ أَيَصدقُ گَرَمَيْ أي أخرَ بِگَرَمَانَ إِلَيْهِ وَلَّى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُنُوشْ شَيْد عَضْدُكُ حَضِرْ دُورَ يَا إِنَّي اِرْقَاطَانَ وَهَيْكُ إِلَيْهِ أَوْدِي سَيَبَحْثُ گِيلُهُ أعرابك إنت إليه <تصفيق> كشبه هلمر جيدة إسلا صول الله بحيا مبوكي وبن جيدة كسوه بحيا الله ملكس من تي نوري يقفك من تي <تصفيق> وساسون مولاي مل أليه النوري ينقف وان مولاي كرا هذه الدولة إلي وخاتا آياتها سأوفنا وآية وخبر مقدمة الأرض ومتدم أخر الميت تتونا الأرض يلغسر بينا وآية عامد ويد وا علامه داله على قدره الله على البعث وعلامه ثانغا ال او ديس او ودو مقدمه صادحه على عمله وعائه على مثله ايات الله له حق لا يملك احييناها قد احيينا حال ام الله لا الا باس اول وعقتنا عن كسب حين المناع الله حبا مر فمنهم بذلك العب المرها سجدودا يكنوا دومد كحوريا وجعلوا وحن ينسيها الله حين الشنات بيرجل ذلك بيرها من نخير ديرت وفاتنا وعاندنا فيا ان فيا ارنا دحينا منال قيون الى حجه ورياله سكن القريه الى بيها الصخره فعلنا ما فعلنا وهنصمين وهنصمين اللي ياكل الى العنا من ثمر هي وهنعينا مذكورك الى من الحب والنخيل والعناء ويلا صخر وما يعينا اللي ياكل من تبريه فمرين مذكور كي لا صار شخص يمريه يسا إياوهما كي إلي عنان عميرتو أي سميدين أيديهم بحمهود أي من ما غرسوا وزرعوا وحلوهي أي تلاشير بجدعاء أما أي بارين المراعة إلي عنه إياوهما كي عميرتو أي سميدين أيديهم بحمهود وشكري أي قلقتي مين ما غرسوا وزرعوا وحي يقولون أنه لا يا وحي من أبو رؤونك يكون قوة سيدة أو كلا فلا يسكرونه معنى أنه لا سبب في علم هدون فقلت تأيى تنع عمونه وإنه يسكرونه سنة يا ربنا ألي الله يطلعنا يا ربنا سنجل وقفنا فينا فلا يسكرونه كالسفل مياميه وهو ليابوه إن الإله ينتبه أليس عنه السجل الدين ويشهد نشعرونه فلا أي أن يتنع أمور مسكن من عيصاني فلا يذكرون شكرين بيهم يا ربه من عذان الذي قال ليه بالمقصاني عيبه من كفه وعما الله يريق وحاقه إن من وعيكمتها المخلوق ينشبه وأنكمستها خلاق الذي قال ليه بالمقصاني عيكمستها خلاق أبوري الأسواج المحيات المحياتك كلها تنام ثم الى من ماكيها لا يهم عيالك قم على صوت رنينه وحيالها صوت رنين يا روام الى الكردويه هل كنت انتو انتو ميرى انتو ده ترى الكلاله صوت رنين ديذا يا ميرها ددنك يا ميدكا كل شيء مما كي حال انو عيالو يهنتم بطل عرض وان رضو يسوى بلينه ومن انفسهم ضدك تفافيالك ودحالهم ضدك او عنو عيال مين دي كرم او انفاول وعنو عيال ضدهم مين دي كرم او انفاول ومما كي حال ايهن ازواجتو الله يعلمون ضدك ويسان وقوم وعيتي للمقلوق فردان وإلهي أموري ومعيالك للدوء وعن السنوء نعم قالت تعالى له الكبير وعايق اي والارض ذلك ان بيتظمت ايه وعلامت وهي ايت داله لهؤلاء الكذبه كون بين لي حق او الالهه الضاره صبغنا بيننا وعلامه اي كركره أحيانها قد احييناها حال أنه رمي الله ووأخرجنا أنك سوبيحنا منها الله الله عبا من رب فمنهم بذلك العب منه السحي يأكلون كأرية وجعلنا هو عين فيها الله بحيحنا إلى جانات بيرده بيرها سومين مقيرين جاءت بيرد يالي وعناب الحنبي وفجرنا واند الله عين فيها الله بحيحنا من الحيون إلى حدود ليأكلوا إلى عندرد قد ألفعوا أوصر لما فعلوا من ثمره ثمار المدكوري وإلى صو شهر كيلا صو شهر يريسه إيواناكي إلى عن عاملة أي سميل أي يدعني يعلمون حي كشقير أو وحول مما غرسوا والزرع وحي الميرا بولك كو أبورين يا وحي سم على السوداني انتبه لا يسكعوننا فلا يشكرون أن يتنعنون ما يسكد من عيسانيانا فلا يشكرون ما يشكرون سبحان الذي عليه أيام صار. يا عيب يا وحكا صور وقل منا انكمس الذي عليه خلقا بوري الاسواجة موحيات كلها من من تود مما كياء ازوجته تنبي الترعات والله ويصوب عليهم ومن أنفسي متفياك وردتك حاليهم نعيالك ومن ماكي عينيه لا يعلمونه يسنقرنين وآية على مدوية الدائلة على قترة الله على البعث وآية صلى الله عليه وسلم يؤوض على الضوء والصابحي لهؤلاء المكذبين الليل حمينك. الليل عنده تدامه آخرى. والليل حمينك آية وحلامة. آيات دعسوا اللهم لحاولا إن كذبين رسول ما قد. نسلموا حالا أنسوسي بإنه. منهم من الليل حمينك حجي سعان حالا ما عليك أكسي بإنه. فإذا نسلم مركبهم الدماغ المطلمون وفوهم بديابة. والشمس القرآن لتجري ويسعطة. لمستقر الى مستقر الى مكان المسلمين مكان المسلمين والرسول لها ترحل عصر ماذا؟ ذلك اي جنيها ترحل عشرين تقدير العزيز والله غارب كتنجون تيسا عزيزك سوال عليم العلمي قبرا وقدرنا وان قدرنا وان قدرناه بايحا وان كو قدرناه ما نفسي رتني ما نفسي ما حتى عاد إلى عقو كم قضى كم اجذور تنتيره او كره لامパス القديمه ريدو قلسه لا الشمس قرهره ينبدي وراح دوران الحاقه قرهره ان تدرك ما مرض يحيى عني صهر صخر دامت وما الليل حواليك يا ذهب ولا الليل سادي قل مهاري مهاري كبيرتك سوهور مرعا وكل مقمان من الشمس والقمار والليل والمهار يسبحون وضلالان ينفي فلك وليك إلا حضو الطرقة يكون ضلالان ينا إلهي وإلهي سبحانه وتعالى سبو أدوما دا قل عدو الضتير أو أي ساقبني هنهدلو إلهي عرمتنا أميك والباباتو السيدة إلهي من أبوضه الضماري وآكرة صبحيه وإن تانا منكو كرت أبوضه على لذيك قفك إسكايدات لعنى آخره من البهر الضمار إلهي سبحانه وآية وآية وقبر المقدمة الليل أمتطم أخرى والليل همينكو آية وعلامة دالة على قدرة الله على البعث وعلامة السيدة الليل أبوضه الضماري وصبحيه آيات الله اللهم ها اولي المكذبين كوا مشركين تاهو كذبين ت قسمنا وكوكك على الله وبخذه وجود نصلت حالا من كذب بما من عبادك مالك فاي بعضل بركن سيدنو قم اغمض المظلمون واقوي المذين هذا وقت يرك ما ريتو مالك الله قاطسبي سيرق ماني في تشورتو لسيره اه قراحو في بيع الساقه الله برك ماني تلقاتو الضومده بغدي في سوي الى حويني ايه حبيبي يا ماني كيربدلا كوف انترفيو صافي سوغريك السوكه سبحان الله والشمس قراحو تجري وين صعطا للمستقبل الى مستقبل مكانك كو سغناتو مستقر كعصولها رحله اسماعي مستقر كيسال له ريت ايه لغاطه كونك سو قله حافظك مستقر كمكانك مكانك اي قصص هناك ايوه مستقر كزمانك زمانك اي سمعايره هدي لي زمانك واقعا سنسقطك انت جسدك وانت كلا سو لاغد واقع ومطلوبه فرحبه مصعه Ma kaan, et me ei ole veel haareen, sest ma arvan, et mul on ka õnne, et ma olen ka haareen, sest ma olen ka haareen. Ma arvan, et شاه ترى بيضق الرحب عرش الوحي بو ضوء حلو يي marka ay malintii xirtaad badti sicraaday wa marka arshiga ugu dhaw hayla marka samaawatu ba kaxay laakin marka inta soo wareeqto qabada ugu ka hoosii samaqto oo hareerku khala barbara wa marka arshiga ugu fubta hay xaqatu عافك وما ماله بدل اني كو سئل لي هلكا نو كو شيغي ابو خاري يقيل ما ديكا الله عليه وسلم ابدا اي ويدي او ابدا وما تقن قرحه امبيره برك يقا مركز يساوه ساوطه عرش له ساوك سجده ومركز للك ساوك سمراه يضه وعرش هنا وكبر ريه ومركز له عرش له ساوك سجده مركز ايا رب العالمين اوفا الصحاة نقول صلى الله عليه وسلم فإنها تدهد حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله سدى سنى قوك إلهي و الشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيزي عليك قرحوا و سعطا و أي سعطا هل كا سيحب أول منك سيجودا هل كا سيجودا مركز ربيره أرد سعو صباح صلى الله عليه وسلم وحالا جالدونا مرلئي له ارجع من حيث جدي كلام مباشا تختمه markaas iyadoo inta laga sugeynay halka ka ال baxay ah markaa qiyaamadu dhacay marka mustaqarr taqdirul aziz walaha qalika chango intisi qadarki eh? aziz eh, oh, ka, -ka wa kadirna, -kadirna, -kadirna, al arimi e oham tabara o ilmi qala wal qamara wa qaddarna fi او ودا هي وينا قدر او جانغوي ملكاني اديمن ما كان ديديال في منازل ما كان حتى عاد يراو المغذا كل قرجوري لان لان ديميره مرك خفيف فباو على سقط من بشرواع على كفك دماره وحيره خفيفه المقنعه او صاصق اللؤلؤ حتى اعطى اي حفصاره الهو ديه كنقد كل جني إليه الودي سنتوسا مخلوقه واحد ما ملوثه لكن إله إله سبحانه وتعالى قرح يطيح هبانك يا مالك يا نمان الله ما ملوثه مخلوقه سلطة قرحه ومالك ضيحنا السلطة يسايا وقتك نوركي سالك وهمانك مرنب قيمة إله إله إله ما وقتك هبانك يطيحه أمي سالك ما بعد وقتك ضيح شغل يسعى الى القهر اها قرص او كلمه اه ما طايع وحق marka u dhammaado waxaan sugeyna maali weeriga beemays ayadoo maali sugeeyaha haa kan soo siyo ogba oo haa kan tar soo soo ah oo laba haa kan soo xiqsad kaas na suga ايوو مااني لو سوو يهاو كان لا تيمو هاو كان كو سوو داس او هاين كي مااني كي ديرو سوهر ما ما دا ها لا با هاين وارجو في اكسامين لا با مااري وارجو في اكسامين ماذا مار قرا هاين وين مااني كي كورري بركورينو وقول من الشمس والقمر والليل وانها وقول الطعام يصبحوا وذابرا نيا في فلكين وريك اي يكون ضالانيا وريك رب العالمين اوو تالا غلئ اي يكون ضالانيا لكمانك وري غيا تالا تالا اوو خيرك على مدويله ايات عصوا الله لنحا المشركين وصل ماقت اليل وحابنك نصرته حال ان منه من الليل امنك حتى صانها عن الظالم فايضا السلام بركيبا هم اغمب مظلمون وكوان مقدقاته يوم مقدقاته وشمسه قراره تجري وصحوله المستقر الى مستقر المكان سنة شئيتي لكي دارو. مستقر كان سلاق راحته سنة ذلك جريوات راحته سعيد كده تقدير العزيز وعلى الله قاله تشاكو انتسى عزيز قال عنه الحلمي دهب ما ده ايضا مالين اي دقدق اي داخل راحت اي مالين اي باخل خاف الاujan goya usah والقمر وقدرنا وقدر روايتان القمره بي حقدرناه بيحه وحن في البرازيل ما كانوا دجيا حتى عاد يراه كان مقدر كلجولاند تيمريت متقولن او كان لان تاسو القديم ريدي لا سوق سرا يان بقي ما حضونا And to the rekaeine sooha al-Qamara al-Daiha. Aawati kiii sul-Taba al-Daiha. Ma ei maa ka taidu. Wa la lailu haaveelkuna saabim midka al-Suhur maramaahan al-Nahari. Wa la lailu haaveelkuna saabimu al Wa يسبحون على الضبع لنا فيه فلك وليس يكون الضبع لنا الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وصلى الله ومبارك على المبينة